أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل بل عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف يَتَرَشِّونَ بِنَامَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحْسِنُ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم سَنَقُدُّ لَجْمَعَ وَلَكُمْ فَخْسَمٌ فَزَنْتُ لِمَا مَا إِذَا تَنَغُمُ إِما الله ونعم الوكيل فانقله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سبعوا رضوان والله ذو فضل عظيم صدق الله